وَأَتُلِيَ تَمَأْمَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّقِيبِ وَلَا تَقُلُّ أَمَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ وَأَتُلِيَ تَمَأْمَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّقِيبِ وَلَا أولوا أموالهم إلى أموالكم. إنه كنحوبا كبيرة. إنه كنحوبا كبيرة.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 فادفعوا إليهم أموالهم، فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أي يكبروا. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً.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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ تَأْلُ الْكُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ فَأُرْزُقُهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ تَأْلُ الْكُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ فَأُرْزُقُهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أَن يَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 ما ترك ازواجكم الا ان ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن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 أراد وصية بها أو ذين وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 واللاتي ياتين الفاحشة من النساء قوم فس تستشهدوا عليهن ان اوزاتن منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا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 أو استبدال زوج ما كان زوج وأتىتم إحداهن قطرا فتأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانه وإثم مبينا أتأخذونه بهتانه وإثم مبينا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 إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوك ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم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 سَب وكَرُ الْوَنيدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا ان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 بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله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 اللاتي تخافون نصوصهن فعظوهن نهوهن في المواجئ وضربوهن فان اطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فان اطمنكم فلا ترغوا عليهن سبيلا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 انا وبذل القربا واليتاما والمساكين والجار ذي القربا والجار الجنوب وبالوالدين احسانا وبذل القربا واليتاما والمساكين والجار ذي والجار الجنب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم له بين الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 ويكتبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وَمَن يَكُون الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ وَمَن قَرِينًا, فساء قرينا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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جائط أو مِّنكُم النساء الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا 119. لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم واعرضهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله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 الَّذِينَ آمَنُوا يَخُذُّ حِرْقُمْ فَنفُثُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفُثُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبْطِئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَنَنُبْطِئَنَّ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 لك ان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما لا يقولن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 يغلب فسوف عظيماً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله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 وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ نَصِيرًا الذين آمنوا يقاتلون, في سبيل الله آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطيب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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل و خير لمن اتقى ولا تظلمون نفثيلا قل ما أينما تكونوا يدرك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 وانا اصغى بك من سيئاتك يا ثم نفسك وارسلناك للناس رسولا وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا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 وَالنَّوْ فَاخُذُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فَإِنَّ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا لكم عليهم سَبِيلًا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 لئن ثبت انكسوا فيها فالا لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكف ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 159. أئذ قمأمنتم فأقيموا الصلاة 110. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 111. ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما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 هأنتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. هأنتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا.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 إِنَّ الَّذِينَ نَاقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَقَطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَفِي نُحُورِهِمْ غِلٌّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ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 وما يعده الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا 139. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 131. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتي الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيل ومن اصدق من الله قيل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليًّ ولا نصيرًا من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليًّ ولا نصيرًا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا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 174. وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنْزَلَ مِنْ قَبْلِ 175. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 1717. ومن فرب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فَقَرْضَ ضل الْغَنَمِ بَعِيدًا 123 셋ين اللذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ثبيلا 124 إِنَّ الَّذ۟ thereby كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم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 117. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا 118. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا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 yang dihadian Allah, dan Dia dihadian. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri khusyuk. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri khusyuk. Tiada orang وليتقى انكسى لا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذبذبين بين ذلك لا إلهان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 أو تعفون سوءا فإن الله كان فوا قدير إن الذين يتفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون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 بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَنُكَفِّرَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتُونَهُمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 قَالُوا مَنَاةُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لاَ تَعْتَدُوا فِى السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 25. وقفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيما 26. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقولهم إنا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 لكن الراسفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك لكن الراسفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة, والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما والمؤتون الزكاة والمؤمن.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 إن الذين كفوا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفوا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا.